عَلَّمَ ما مَا لَمْ يَعْلَمْ كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى أَرَّآهُ اسْتَغْنَى إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى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 لا لم ينته لنسفع عن ذي الناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديه سندع الزمانيه كلا لا تطعه واسجد وقترب